يا ريح الهاب يا ريح الهاب بكسل الارض ودنه يا ريح الهاب بكسل الارض ودنه اجل من تهب وبساع ودنا طلبوا بخاطر هاليوم ودنا طلب اوه بخاطر هاليوم ودنا ودنا ودنا نزور حسين فيها يلمس يا, يا يا ريح الهاب يا ريح الهاب خذها الروح ودها يا الله يا روح تريح الأحلام خذها الروح ودها تب الثشواقها وتبوح ودها على عذاب الشنقي ذاب الشغيه يا يد تروح ودهى او تتمرغ في لوى وسط القلب لسهام الجن لوى وسط القلب لسهام ويل لو ان ضدي تصير الانس وجع اقولهم يشن حروم والجان معفك بد يا ابن الذكي